السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي أ وسلم أ على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا و ق ر ة ت ع ي ن ن ا محمد بن عبد الله عليه وعلى آ ل ه الطيبين وصحابه أ الغر الميامين أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة وتم التسليم الحمد لله الذي يسر لنا إ ت م ا م سدس هذا الشهر ا ل ك ر ي م فنحن اليوم في الشهر في اليوم الخامس من و ن س أ ل الله ج ل ف ي ع ل الله يجعل ن ي و إ ي ا ك م ج م ي ع ا ممن يجعل ت الله ت ع ا ل ى ص يجعل ا ل ه يجعل الله ي قيامهم و أ س أ ل الله يجعل الله ي ض ع ل الله يجعل ا ش ه ر ر م ض ا ن ب ر ض و ا ن ل ه ي ل ع ت ق من ن ي ر ع ل الله يجعل موعدنا بحبوحة جنانه وأن ي ع م ن ا ج م ي ع ا ب ف ض ل ه و إ ح س ا ن ه آ م ي ن أ ي ه ا ا ل ه خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ي ق و ل الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى فمن ع ل ا ل ح ف أ ج ر ه ع ل ى الله ومدح الله جل و ع ل ا ل ع ف و ف ي ك ت ا ب ه ف ق ا ل ج ل ف ي ع ل ا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين ا ل غ ي ض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ذكروا أ ن ج ا ر ي ة كانت لبعض الصالحين أ ق ب ل ت إ ل ي ه ومعها طعام حار وقيل شواء ف أ ق ب ل ت إ ل ي ه وهو يلاعب طفلا له صغير في حضنه فلما أ ق ب ل ت لتضعه بين يديه, خادمة أرادت أن تضعه بين يديه تعثرت فوقع الطعام الحار على الصبي فصرخ الصبي وفعلا احترق بعض جسده وقام يصرخ من ش د ة الالم والاحتراق فالتفت إ ل ي ه ا غاضبا هذا الرجل أ ب و الطفل طيب ليش ما تنظرين في طريقك التفت إليها غاضبا فقالت له يا سيدي والكاظمين الغيض والكاظمين الغيض قال قد غيضي قالت والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين له كظمت عفوت سيدي غيضي يحب قد قد عنك عن فقال اذهبي ف أ ن ت ح ر ة لوجه الله وهذا مصداق قول الله تعالى سارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين ما صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء و ا ل ك ا ظ م ي ن ا ل غ ي ظ و ا ل ع ا ف ي ن ع ن ا ل ن ا س و ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ح س ن ي ن ثم ق ا ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن إ ذ ا ف ع ل و ا ف ا ح ش ة أو ظ ل م و ا أ ن ف س ه م ذ ك ر و ا الله ف ق و ل و ن ان الله يقولون ان ه يقولون ان ا ل ذ ن و ب إ ل ا الله و ل م ي س ر و ا ع ل ى ما ف ع ل و ا وهم ي ع ل م و ن ف ب ي ن الله جل و ع ل ا ه ن ا ف ض ي ل ة ا ل ع ف و ع ن ان ل ا س ف ض ي ل ة التنازل عنهم وهذا بلا شك يعني يدلو ب إ ذ ن الله على خير ويجرو اليه بسم الله من معنى أ م أ ن س تفضلي ت فضلي أ م أم أ ن س مرحبا بكم رمضان كريم الله يبارك、سيخ. لنا و إ ي ا ك م أ ن ا اسمي فرنسا عندي أ س ئ ل ة من فضلك أ ن ا حامل ب خ م س ة أ ش ه ر وعندي مشكله سكر مرض السكر و أ ص و م حاليا اصوم ا ل ن ه ر ا ل أ و ل شويا ً مرض مرضت مرض. مرض. و اليوم انا أ ص و م هل أ ص و م أ و أ ك ل رمضان ي طيب هل, تستط... هل, تستط... هل, تستط... هل تستطيعين أ ن ت أ ن تصومي من غير وجود تعب عليكي و م ش ق ة في النهار أ ص و م لا تعب ولا م ش ق ة مش كثير الحمد لله بعد ا ل إ ص ط ا ر يصيبك تعب تعب كثير تعب كثير كثير كثير لا, لا اجيد الكلام لا لا لا عجيب بعدما بعد ت أ ك ل ي ن يعني يصيبك تعب بعد ما كثير منذ بسبب ع تعب د م منذ ا شعبين كثير ماذا بسبب أ ن ك كنت ص ا ئ م ة يعني بسبب كنت ص ا ئ م ة النهار الثاني من رمضان لما لم اصوم فلم ي لم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي لم يسبني تعب يعني انت أ ن ت إ ذ ا اذا, إذا استمريت بدون طعام وشراب ثم أ ك ل ت ي يصيبك تعب ومرض نعم وذلك نعم لانك, لأنك طبيب طبيب آه طبيب وقال ليك لا تصومي عندك مرض ومرض السكر لا يجيد لك الاسئله خلاص إ ذ ا أ م أ ن ا س اليوم أ ن ا س ا ئ م ة نعم و... نمو اناس إ ذ ا كان الصوم ي ت ع ب ك ويسبب لك مرضا و تحتاجين أ ن ت أ ك ل ي طوال اليوم بسبب الحمل أ و بسبب وجود مرض السكر فالطبيب أ ي ض ا هو ث ق ة و قال لك أ ف ط ر ي ف أ ف ط ر ي حتى ب إ ذ ن الله تعالى تنتهي من حملك و ت ل د ي ب ا ل س ل ا م ة ثم بعد ذلك تقضينا ما عليك ب إ ذ ن الله سميت ف ض ل ي ا ل سلام عليكم شيخ وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركات ه أ ن ا س م ي ة من الجزائر مرحبا ب أ ه ل الجزائر حياكم الله سميت من مستوى ن م العالم تماما جئت مره أستاذ في وكنت أ ت م ن ى ن ح ض ر المحاضره ل بارك الله فيكم أ ه ل الجزائر قوم طيبون ومشاء ا الله وحضورهم في المحاضرات أ ي ض ا رائع بارك الله فيك س م ي ة هل عندك سؤال يا بنتي؟ وعندي ابنتي ل الشيخ احنا, أحنا في في فاسق ا نفسه شعرة فيه و ي ي م ت د م د ن ونا... اللي أنا... و ف الشارع المتحركه ل ي س ج ا ر ما ي ب ي ع المخدرات وحده ة د بيت سعاره <تصفيق> وحن... ف... وحده خمس الزوجة. م... يتكلم مع بالزاف. زمان ي بيت س ع ا ر ة وحده بيت سعاره وحده بيت ك ل م سعاره وحده بيت س ع ا ل ه ا وحده بيت سعاره ف و أ ي اما ان ي ك ب ن لدينا ربي يشركون ا بهذه الشركه و ي ح ف ع ط ا و ط ل ب ن ا ربي ي ح ش ر ن ا معاك م آ ي ن آ م ي ن ا ل ل ه ي ح ش ر ك م مع ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل ص ا ل ح ي ن ي ح ش ر ن الله جميعا معهم و أ أ س ا ل سبحانه وتعالى أ ن يمن عليك وعلى اخواتك وجميع اخواتنا ب أ ز و ا ج ص ا ل ح ي ن و أ ي ض ا أ ن ا أ و د أ ن الاخ أ ب و س م ي ة ج ز ا ا ل ل ه خير أ ن ي س ت ع م ل و الرفق واللين فهو يتعامل مع قوم مسلمين لكن عندهم م ع ص ي ة فاستعمال الرفق واللين والكلام الطيب معهم بلا شك أ ن ه أ ن ف ع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إ ل ا زانه يعني جعله زين وحسن ولا نزعم شيء إ ل ا شانه والله جل وعلا يقول ولو كنت فظا غليظ القلب ل ن ف ض و ا من ح و ل ك لا يعني أ ن ه يكسبها بسوء الخلق أ و ربما يسكت عن معصيتها لا ينكر عليها لكن ينصحها يقول يا أ خ ت ي أ ن ت م س ل م ة و الوقوف ع ي الفواحش حرام و نحن في شهر كريم و ب إ ذ ن ويدعو الله تعالى لها ب ا ل ه د ا ي ة و أ س ا ل الله أ ن يهدي الجميع ام محمد تفضلي ا ل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ة ا ل ل تفضلي أمو محمد الله ي ط و ل الكريم الله في يحفظكم يا شيخنا عمرك بارك نحن الله نحن من م ت ا ب ع ي ن ك ا ل ح م د لله م الله يعني من ما شاء ا من, من نسمع بارك س م ح ض ا ت وننسمع الله ح و ا ونرجع الهدى فيكم ج ز ي خير و الله م ب س ب غ ي ر نسلم ل ع ي ك الله يطول فيكم ودعينا الله يجعلنا و ي ا ك م م ق بارك و ل ي ن ب الله فيكم الله يحفظكم نعم من وداد ت فضل ي ل سؤالي لو ا ل س ل ا م و ر ح م ا القران ل ه و او أ ص ل ي ب ا ل ي م ر ة ي ن ش غ ل بحاجات ت ا ن ي ة م ن يعرف ا ي ق و س و ي هذا بنتي عادي يا بنتي هذا يقع لكل الناس فلا تشغلين ف س ك به لكن حاول انك ت ج ه د ن ف س ك يعني تتفكر في ا ل ق ر آ ن إ ذ ا صليت حاول ي ت ق ر أ ي سورا ج د ي د ة كل م ر ة في سجودك حاول ي أ ن تدعي الله تعالى بشياء أ ي ع ن يجب د د ي ة ان ظ جديدة, جديدة ليس دائما ليس ف س الدعاء و ب إ ذ ن ا ل ل ه ت ع ا ل الله ى ت ع ا ل ى ي ق و ل ل و ا ذ ي ن ج ا ه د و ا ف ي ن ا ل ن هناك د ي ل مثل ن يصيبنا ا هذه ا ل و س ا و س و و ن ص ر ا ا ف ل ذ هناك في جدوى و ف ي العبادة ل ك ن يجاهد ا ل إ ن س س ا ن ن ف ه ن ع ع م م ن ا أ ح د الشباب و ل الأسئلة أمية تفضلي تفضلي أمية. تفضلي ا ناخذ أختي أمية أمية اميه, أمية. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي أمينة, أمينة من ن ف س الله يبارك ح ف تفضلي ظ ك م الله ي ي ب ا ر ك ل ه وياكم يا رب أنا, انا عندي زوجي لا يصلي أ ن ص ح ه دائما يصلي شهر ويتوقف شهر يصلي شهر كل, كل م ر ة يصلي و أ ن ص ح و انصحو يقول لي دعيني لله أ ن ا أ ص ل ي كل وقت الذي أ ر ي د وان افر م ض ا ن أ ح ي ا ن ا يكون على جنبه و لا يطوف كثيرا كثيرا ولكن لا يدفن لي يعمل ما في راسي حتى ا ل ج م ع ة ما يصلي حتى ا ل ج م ع ة لا ط ب ي ع ة عملي احيانا لا حر ولا ق و ة إ ل ا بالله أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي عليه ل ا شهر يصلي كل وقت ب و ق ت ي ونحن أ ح ي ا ن في فرنسا وزيد ه و هنا في فرنسا、آه. فأقول أطلقه بأبي أن أبي يقول يتعاود لنا لم عليها لما على ذلك عندما ينصحني من يصبرني ربما ربما صغري ط ي بارك ب أنا أنا الله, الله في ك أ ن ا أ د ت و ك ت في ا ل ص خ د ر ا ت لا تتعامل معك يا حسن لا ي ر ب الخمر لا يتعامل معك حسن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ت ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ر ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا لا ي ا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا ل اقول ك يا شيخ ل أ ن ن ي اتحدث عنه ات... في أ م ر الجامعه و ن ي ب ا ل شهر وفي شهرين لا أ ر ي د ان اكون أ مريضا لا أ ت ع م ل معه ولكن لا اعمل معه ولكن لا و اعمل معه ولكن ي ا اعمل ي ي ع ن ي ي ت ج ن ب ا ل ف ر ا ش م ع ك ش ه ر و ش ه ر ي ن لا اعمل معه لا يقربوني ل اعرف أ لماذا بارك الله فيك ساتكلم عن ذلك أ خ ت ي وما اياه ان شاء الله. الله, يوفقنا الله يوفقنا واياكم خميس تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه ك ع ا ل يحيي شيخ أنا بدي أعجابي في شخصيتك في البداية الله يبيض أنا الله أبدأ وبركاته ج ه ك ويحمدك س ل الكتابة الكتب التي الله و ب تكتبها يجزيك ي خ والله ل من طلع عمرك يعني نحن ن ن أن ي السلوب ك ا التي ب تكتب ي ف معظم المشايخ فيهم أساليبهم الله يبارك لا الطريقة أو أو جاثة الكتابة يتخذون في تكون نفس أو ف أ ت م ن ى أ ن ان م ا ا ل م ش ي خ ا ل ث ا ن ي ي ن ي حدوك لذلك ا ل الله تعالى الله في الشق الاول سم الله عدوك السم... للشق الأول عمرك بخصوص ا ل ز ك ا ة انا عندي مبلغ من المال فلنفرض ان بن... نقول خمسين أ ل ف مثلا نعم وحال عليه الحول طيب شيخ نعم و بعدين طال عمرك ضفت عليه خمسين أ ل ف أ ص ب ح و ا كميه كم أ م هل أ ن ا أزكي ولا ازكي ل ولا أ م ي ة الاميه خ م س ي أتزكي ن ل خ س ن ب ام ل خ س ي ن ا لا م ي ل ي م ازكي عليها الحول ت ه الخمسين طيب هذا ا ل ص ن ا ن ه ا ل ؤ ا ا ا ل ل ث ن شيخ بخصوص الزكاة ع طبعا الزكاة معروفة له عندي عمرك عليه م واليتامة والمساكين يكمل طال القربة وابن السبيل يبني بيت بيته الزكاة أنا ولا قادر له لأولو أخوي وأخوي ديون صحيح وعند ع ا ئ ل ة وعرف ا ن ا ح انه ت محتاج بس هو يتجنب ان يقول لي انا محتاج ا ل و ا ل د ة تقول لي ا ل ز ك ا ة ا ل ل ي ن تطلعها ب ت اعطها خ و ك ل اخيك اقول لها ما تجوز الزكاة على و لان اخوي في ناس محتاجين أكثر من أخوي لكن هو في ث ر من يومه لكن نفس عنده اخوي هو الوقت هو قوت في ولكن ع ر ا ت ب ي بس م ا ي ك ف ي لدرجة ان ل ش ي خ أ ت ع ا ر ف أنه ظروف ا ل ح ي ا ة صعبه ة ا ل أ ي ا م ويقابل ع ع ن د ه ا ل و عيد ل ه م ع ي ف ه ل ا ل ز ك ا ة ا ل ل ي أ ن اعطيها ب ط ل ه ا و ع إ ي ا ه تحسب لي ا فهذه الزكاه التي ة ص د ق ا ع ل ي ه إ ع ط ا ئ ك ل ه ل ل ز ك ا ة ه ذ ه صدقة و ز ك الزكاه ة و ص ة صلة رحم ف أ ج ا ل ل خير لكن ا ل ل ي م ا يجوز ه و أن ا ل و ا ح د ي ع ط ي أ م ه و أ ب ا ولكن يجب ان يكون ه إذا ك ا ن و ا م ح ت ا ج ي ن أ و ع ل ي ه م د ي ن أ و ما شابه ذ ل ك أو م ث ل او ي ب ن ي م س ك ن و ت و ق ف ا ل م س ك ن و ا ل م س ك ن ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن ه و ك ح ا ج ت ه ل ل ط ع ا م و ا ل ش ر ا ب و ا ل ل ب ا س ي ح ت ا ج إ ل ى س ك ن أ و علاج م ث ل ا س ك ي ن ا ل أ م و ر ا ل خ م س ة ك ل ه ا ي ح ت ا ج إ ل ي ه ا كل إ ن س ا ن ف ي ع ط ا ئ ك له ل ي ك م ل أ ي ض او ي ك ه ل ا ب أ س ع ل ي ك ف ي ه إ ن ش ا ء الله ب ا ر ك و ن المسكين او ي ك و المسكين او يكون المسكين و يكون المسكين او يكون ا ل م س ي ن او يكون ا ل م س ي ف او ي ل و ن المسكين مرحبا وعليكم السلام و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ل ه و ر ح م ا ل ك يا ر ي م الله ي ح ف ظ ك ل و ر م ه ا ر ك الله ف ي ك م الله ي ر ح م ه الله ر ك ع ل ي ك م الله و ر م الله ورحمه ا ورحمه ا ل ل و ر ح ا ك ل و ر ح م الله و ر ح م الله ورحمه الله ورحمه الله و ر ح م ا ل ي ه و ا ل ورحمه الله و ر ح م الله و ر ح م الله ورحمه ل ل ه و ر ح م الله و ر ح م ا ل ل ورحمه الله ورحمه الله ر ح م ه الله و م ه الله و م ه الله و م ا ر ح م ت الله ر ح م ه ا و ر ح م ورحمه الله و م ه الله و م ا ل ل م ا ل ل م ا ل ل م ا ل ي ه و ر الله طيب، مافي عندك أنت... ما مراكز م إ س ل ا م ي ة ق ر ي ب ة تستطيعون أن تسالونه ايوه انت كل واحد يعطيني يعني وقت غير أ ي خلاص خذي خذي ا ل أ و ث ق اللتحسين ي ان هو ه ا ل أ و ث ق خذي اللتحسين ي على الثلاث م ر ا ك ز ه ذ و ل و م ب ك ر ي ن ك ث ي ر ه ذ و ل م ت س خ ر ي ن ك ث ي ر ه ذ و ل ه م ا ل أ ق ر ب خذيبه و ب ا ل ن س ب ة ل م غ ر ب و ا ا ض ح يعني في ل غ ا ل ب ت ر ي ن أنه أ ق ب ل الليل يعني ومغرب ة ا ل ش م س ر ب و م غ ر ك ومغرب ن غ ي إذا كان ي م ما ل م غ ر ب ومغرب ومغرب ومغرب ا ومغرب ومغرب ومغرب ي ومغرب ومغرب و م خ ذ ي و م س ر ف خ ذ ي أ م سيف ب ا م ك بامكانك ا ك و ن ب ا ا ن ك ا تكون ن ك ان تكون ب ا ن ك ن تكون ب ا م ك ن ك ان ت ك و ا م ك و ب ا م ك ا ب ا م ك ا ن ت ك ب ك ا ن تكون ب ك تكون ب ك ن ك ا ت و ن ا ك ا ن ك ان ت ك ا م ن ان و أ ف ت و ك خذي تكون ب ا م ن تكون ب ا م ك ا ن ت ك ن ب ا ل ك ا ن ك ا و ن بامكانك ان تكون بامكانك ان بامكانك ان تكون ب ا م ك ا ل ك ا و ن ا م ك ن ك ا ت و ا م ك ا ن ك ا ا م ك ا ن ك ان ت ن ا م ك ن ك بامكانك ان ت ن ا م ك ن ك ب ا م ن ك و ن بامكانك ان ت ك ن ت م ه ل أ ن ت يجب ان ي ك س ن ة س ن ت ي ن ل ا أنا ا ج ك علاج ل ل ه يا ر ب يكتب ل ك م الشفاء خلاص ي ج و ز ت ق ص ر و ن م ا دام أ ن ك م علاج في ا للمدرسه غ ا ب ولكن يكون مدة معروفة ي ع ن ي م م ك ن ب ع ض ا ل ن ا س ي ق و للمدرسه أنا ع ا ج ي ل ة مثلا ش ه هذا يعتبر ف ر ش ر ي يكون ن وممكن سنة ثلاثة العلاج لكن ل أ ن ما يدري ا لاطباء يقولون ط ي ب اجلس ز ي ا د ة شهر ن ش و ف مثل ا ن عمل لك تحاليل ممكن ترجع في ج ل س شهر يقولون لا والله تحتاج تجلس شهرين عملنا زراعه الشيء الفلاني فنحتاج شهرين ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يحدد رجوعه فهو مسافر أ و إ ذ ا كان م د ة إ ق ا م ت ه ق ل ي ل ة عرفا أ ب و شهرين أ ب و ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة ونحو ذلك أ م ا اللي بيجلس منذ أ ن يذهب عنده د و ر ة د ر ا س ي ة أ و عنده و ظ ي ف ة أ و ما شابه ذلك بدلس سنه سنتين فهذا لا يعتبر مسافر أ خ ت ي هود تفضلي مرحبا بك م ر ح ب انا بك أختي اتصلت يوم ا ل أ ر ب ع ا ء و ت ك ف ي ق د ة طلاق قلت لتصل ي أني من الأحسن الزوج حاول اتصل به ا ر اليوم ا لاني لا استطيع ان ي ت ص ل بكم على طول مشغول、نعم. انا تذكرتني ا ن لك ا ل ق م نعم تذكرتك ا ل ذ ي ط لك قبل ا ل د خ و ل بك نعم عن نية هو سألت لي تقص ب السؤال عرفوا س نية نية نية نية أنه أنه نية كانت أن يقني عني هي يعرفش يؤدي هو هذا بأنه طلاق الطلاق قال الكلام إلى قال يقول الحق يتفيد المشاكل ما فقط أو أصبر و يتفيد أن تكون نية طيب الطلاق أبدا ا ل س الثاني اختهدى أنت سمعت ب ق ي ة إ ج ا ب ت ي ذلك اليوم نعم, نعم. طيب. هل, هل وقع بينكما يعني ما, ما ذكرت نعم نعم وقعني هذا الامر وقع ب ي ن ا فقط ل ما... ه ل م ع ن ه م شان هذا يعتبر أ ي ض ا دخول خلاص يعتبر دخول نعم آه... لا لا ل اقصد أن... أ أنا... أنا أقصد عفوا لا أ ق ص د اليمين اللي وقع أ ق ص د وقع بينكما ما ذكرته أ ن ا نعم نعم نعم وقع خلاص اذا يعتبر مدام أ ن ه لم ينوي الطلاق إ ن م ا قصد اليمين فهذه يمين وليس عليه في ذلك يعني طلاق لكن انصحيح م ر ة أ خ ر ى أ ن لا يحلف بالطلاق وان يتجنب ذلك دائما و أ ي ض ا أ ن يحرص على أ ن يكون يعني صادقا في كلامه بارك الله فيكم يا هدى نبيل تفضل السلام عليكم يا、شيخ. مرحبا يا نبيل وعليكم السلام الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال عليكم نبيل وعليكم أول سؤال بخصوص زوجتي. يعني وضعت الحم من عندي وضعت شيخ فيك شيخ زوجتي شهر بخصوص ونصف هي ا ب ت ب ا ط صوم و أ ن ا خ ا ي ف من الصوم إ ذ ا صامت يعني الطفل م ا ب يحصل على الحليب الكافي ع لكي قلت لها بدفعنا الذي ه ق و ل كل يوم مسكين أخيتي هي ولكنها رمضان طيب هي صامت ي م الماضية لا أبداً ي الصوم تتطلب ب ص و م وأنا ي ت ه ا الصوم من الطفل ولكنها الحين يحصل أنها ص م ت ق ل ا ل ل ح ي ب و ج الطفل ع إلى الحين ه و ق ا ل الحليب ع ن د ه ا يعني الكمية الكثيرة مش بالذاك و ت ا ل ي ت ح ت ت ا ج أ ك ل ك ث ي ر ا وعصيرات حتى يكون حتى ف ل حليم. بس الصوم أصوم يا شيخ لو دفعنا أ ن ا لو دفعت الـ الـ لا لا خلاص بلاش تطعم بعد ما ي ن ت ه ي ب إ ذ ن الله بعد ما يعني ينتهي رمضان ويصير عمر الولد مثلا أ ر ب ع ه خ م س ة أ ش ه ر كذا خليها تصوم وتقضي وتطعم لكن هناك صوم بعدين ل م ا أ ص و م ب ع د ي ن ي ع ن ي هل ب ي ك و ن الشهر كاملين ولا ب ع د ل ا ل ا ممكن مقطع ممكن مقطع, مقطع تصوم يوم بعدين ت ف ط ل ل ا س ب و تصوم يوم ع ثم ل ه ا إ ل ى ر م ض ا ن ا ل ق ا د م بإذن ا ل ل ه ا ل ل ه ي ب ا ر ك ف ي ك ي ا ش س ف ي عندي ل م ا ن يعني س ؤ ا للاسف ي للاسف ل ل ا س ن رؤية م ا أعبر و ا ل ل ه رؤية ا ب ي ل م ا تعبر و ا للاسف ه م أعبر ل ي ا س ف ل و ح س ف للاسف ض ل مرحبا الله يحييك يا عم, عم دكتور عمرك عندي خدم اي عندي خدم ما يصلون ولا يصومون أ ز ك ي ه م مسلمين وما يصلون ولا يصومون ازكيهم يعني تدفع زكاه الفطر ولا تعطيهم من الزكاه أيوة أيوة أيوة أيوة زكاة, الفطر ولا ما زكاه الفطر يا عم هي و ا ج ب ة عليك عليهم هي تجب على اللي عند ه مماليك عبيد لكن هذولا خدم م س ت أ ج ر ي كل ا واحد يؤدي عن نفسه م الله ي ص و و ن ا ا يصومون. ل ل يهديهم لماذا لا يصلون السموم لماذا لا تنصحونهم م ا ي ط ي و ن هم مش جنسياتهم جنسياتهم أحد هندي و ح د باكستاني واحد أي... أعوذ, أعوذ بالله كلهم م ا يصلون حتى في رمضان م ا يصلون ولا ي ص و م و ن أعوذ ب ا لا ل ه برأي يجوز لازم يعم تنصحهم وتذكرهم بالله و... وكان حلو ا م ي ل جيب لهم يا عم كتب أ ن ت اين ساكن في أي السعوديه ة اي ل ر ا بالرياض يا ض ع مكان مليانه م ت ب دعوة واحد خل م ع ي السعوديه يتصل ب ل ل ى مكتب ا د ع ة م ب ا ض ر و م ح ا ض ر ة انا اشدك ان شاء الله فطر عنهم لا اعرف ما ج و ر إ ن شاء الله فطرت عنهم بس ع ا د احرص على دعوه ت م ابو حسن الله يقبل من نومك ن ولا احب هذا ف ا ص ل قصير ونعود إ ل ي ك م ب إ ذ ن الله <تصفيق> السلام عليكم بقي أ خ ت ي أ م ي ة التي تصلت أ ظ ن ه ا من فرنسا تقول ان زوجها لا يصلي ولا يعني تارك ل ل ص ل ا ة تماما و هو بلاشك ي و ا ل ي خ و ة أ ن ا ل ص ل ا ة هي عمود ا ل إ س ل ا م و ا ل ص ل ا ة هي العباد ة الوحيد ة التي ف ر ض ت في السماء بينما ب ق ي ة العبادات ف ر ض ت في ا ل أ ر ض و ا ل ص ل ا ة هي أ و ل ما ي س أ ل عنه العبد من ع م ل ه يوم ا ل ق ي ا م ة بين يدي الله تعالى و ا ل ص ل ا ة هي عمود ا ل إ س ل ا م و هي مما بني ه العظام و النبي صلى الله عليه و سلم يقول العهد الذي بيننا و بينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر رواه أ ح م د في م س ن د م و قال بين الرجل و بين الكفر أ و الشرك ترك ا ل ص ل ا ة رواه مسلم و ا ل ل ه سبحانه وتعالى يقول ف إ ن ت ا ب و ا وقامو أ ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ف إ خ و ا ن ك م فدين ي ا ل فدل على أ ن ه م إ ذ ا لم يقيمو ا ا ل ص ل ا ة ليسوا إ خ و ا ن ا ل ن ا فدين ي ا ل لذلك ذكر عدد من أ ه ل ا ل ع ل م أ ن تاركا ل ص ل ا ة كافر الذي لا يصليها أ ب د ا ف أ ن ا أ ن ص ح أ خ ت ي أ م ي ة أ ن تنصحي ه ان أ أن يصلي في ا ل ب د ا ي ة و ل و بعض الصلاه و ان يصلي على أ ق ل لو الظهر العصر يصلي مغرب عشا ء يصلي و ل و بعض الصلاه و حتى ي ب د أ يتعود عليها ثم بعد ذلك ينطلق بذل الله تعالى في صلاه لكن لا ب د ي اوكتي أ ل ا ت ت ق ا ع عن دعوته وعن تعالى الساعة س تتكاسلي وأسأل ي التأثير فيه وأسأل الله تعالى في ولا ونحن صائمون أسأل الله ا هذه ص ئ مساله و ن أ أ ل ل ت ع انه ل ى أ يمنى ي ع ل و ع لا ى جميع إ خ و وأخواتنا ا ا ب ل ه د يقربها في الفراش ربما لمده ة ش ر و شهر ي ن وشهرين م ا ا ب ذلك أحيانا هذه ل فأحيانا أ ا م و ك و لها سبب وأحيانا تكون أشياء سبب نفسية تكون ربما لا يناسب أن أصرح في من خ ل ان ل ل ا ق اصرح ة أمية لكن ليت الأخت يعني تبحث عن ما هو السبب هل هناك سبب عندها أو ما شابه ذلك يعني وتحاول أن تعالج ذلك هناك تكون عن عندها أن وأن تبحث ما ما شابه أو سبب هو ي ة من ع ه بالأسلوب ا ل س ح المناسب هذه أ خلال ت ي هاجودي من ي ي ب ت ق و ي ا شيخ أنا م ع ق و د ر ا ن ي وتوفي زوجي في أ ح د ا ث الأخيرة وأريد ه ل يلزمني أن أمسك عليها أمسك أن أربعة أشهر وعشرة نعم ا ل م ر أ ة التي مدخول بها أ و التي غير مدخول بها كلاهما إ ذ ا توفي زوجها ف إ ن ه ا تمسك عليه تتربص بنفسها أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشره عده ا ل و ف ا ة فكما أ ن ه ا تستفيد من, من الارث كذلك يلزمها أ ن تحد عليه ا ل إ ح د ا د الشرعي تفضل يا أسد السلام يا اسد ل ل عليكم تفضل ا يا م أ س وعليكم السلام ورحمة السلام الله أنا اسعد و ل ي س أسد أسع أسع أسع أسعد و أ ن ت أ س د الله يبارك ليك شيخي الله يسعد الله يحييك تسلم ي الله, الله. <تسلم> <تسلم> <يا> أسعد <تسلم> ي ك ا ل يسعد ما الله أبوي ا يحفظك يا أ س ع د و ب ل غ سلام ي لجميع أ ه ل ن ا في العراق أخترين <تسلم> الله, عليك <تسلم> الله يثبت س ل الله م ي قلبك يا رب ويعيننا واياكم على الخير ويجعل رمضان ر م ض امن ن أ و إ ي م ا ن علينا و عليكم رم ي تفضلي ل وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته يا شيخ أ ن ا م ت ز و ج ة نعم م ت ز و ج ة و أ خ ذ ن ي رجال غريب و أ خ ذ ن ي معه م د ي ن ة ثاني أي؟ ة و يسرني ع كنزوجي كيف يسرني ع و بدر ع ه جات م ع ا س ب و ع أ ي و ه او بدر ع ر ج ع ت أ ه ل ي جو وخذوني ا طيب اختي رمونا ع ا د ي ي ع ن ي ع ن د ي ع ا د ي م ا أقول لا ولا أقول أ ن د م عدم ولا شيء م ا أفكر بهذا إلا الحين يا بنتي أ ن ت ا ل آ ن م ت ز و ج ة عندك زوج إيه وجاء رجل واختطفك اختطافا ً لا ب ر ض ا ي ر ح ت معه ط ي ب أ ن ا و د ي بس ن ت ي برضاي ب ما أ ق د ر يعني بنتي كأني ريم تحت يقول لي يمين أروح يمين طيب بنتي ريم اتصل إطاع بك إن شاء الله بعد ما تخلص ا ل ح ل ق ة شباب اكتبوا لي بالله رقمها اعطوني اياه بس بعد ا ل ح ل ق ة ما طلع الرقم عندكم لا ريم اتصل ن اليمن هم ريم ا طيب م ر ة ث ا ن ي ة ع ش ا ن بس ا ل ا خ و ة ي أ خ ذ و ا ا ل رقمك علي تفضلي علي السلام عليكم دكتور محمد مرحبا وعليكم السلام ورحمة مرحبا وبركاته الله وبركاته الله, الله يحييك دكتور ص ل ا البيت أنا ت ي وأهلي في البيت يعني إذا هل هل بس أنا وزوجتي هل تصلي على يميني مثل الرجل أ م ص ل ي خلفي لا لا ص ل ي خلفك عن ا ل ج ه ة اليمنى يعني يعني يعني إذا أنا لا ما أنا ما تقف بجانبك لا、نعم. تصلي خلفك من ا ل ج ه ة اليمنى ت ت أ خ ر عنك شبرين ثلاثه بس بس بس بس بس ة ا صحيح على الجهه الله اليمنى بارك الله فيك يا علي أ ب و ع ا ي ش ة تفضل السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركات ه لحبك في الله, يا شيف. الله يحبك ا الله شيف ي و ي ت ز ي ك خير يا أ ب و ع ا ي ش ة تفضل الله يسلمك يا ش ي ف عندي سؤال تفضل يا أ ب و ع ا ي ش ة أ ن ا أ خ و ي من زوجين ب بيت واحد ايه و د و ج ت ي ا ل ب خ ش م ه ايه يعني تكشف قدام أ خ و ي ولا ل اذا إ جاءت ق د ا م أ خ ي ك ت ت ح ط شيء على وجهها تتغطى يعني حتى مثلاً وقت مثلاً الفطور ولا يعني شي يعني هي عندك أنتو تفطرون نفس حتى السحور واحدة واحدة واحدها وقت مثلاً ما مائدة مائدة هم عندكم مال حريم الفطور على على لا والسحور الحال لا لا ليش ساكن أو أخوك بدون زوجته أخوك هوية زوجته أعزب أكل بس يكون لكم طبق هوية زوجته ك ل ا ك ن الحالهم يجب ك ن ان الأولى الأولى أ تكون النساء حتى ا ل ولكن ح راحتها د ة تأخذ خمارها وتكشف يجب ان تكون ل النساء ويجب ا ان ل ك م يا و ن ا ل ل س ا ء ويجب ا ع ل ي ك م السلام و الله وبركاته يا ن النساء ف ع ش ا ا ن ل ص و وبعد م ا ل إ ف ط ا ا ر شو ل ح ك م ز و ج ت ك ن ف س ه ا ن ع م ط ي بعد ب ان تتخلص إن ش النفاس ء ا ل ل ه ا نعم كم بقي كم لها وتنتهي اليوم كم صار لها و ا ل د ة اليوم الثاني الله ي و م ا ث ا ا ن ي ل ل يرزقك ويفقك اذا ص خلا تفطر مادام أ ن ه يخرج منها دم النفاس ف إ ذ ا طهرت تصوم ب إ ذ ن الله تعالى حسب استطاعتها تصوم يا ع ت تصوم ا ي ع ن ي إن شاءت بعد رمضان م ب ا ش ر ة أ و ل و أ خ ر ت بعد شهرين ث ل ا ث ة أ ه م شيء أن ل ا ي أ ت ي رمضان القادم إلا و ق د صامت م ا ع ل ي هم ا ن ق ض ا ء آه ا ا ش ك ا شكرا شكرا شكرا ش ا شكرا ك ا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا م ك ر ا شكرا ش ك ر ك ر ا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ك ر ا ك ر ا شكرا ش ر ا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ن ك ر ا شكرا ك ر ا شكرا شكرا ش ك ر آه لكن طهرتي من آه آه طهرت من ا ل عمد د ة ا الله م طهرتي ا يوفقك م ا ف ي مضره على الطفل من صومك لي لا ليس لازم تكملي الأربعين لا ل شرطا النفاس أ ك ث ر ه أ ر ب ع و ن يوما لكن لا حد ل أ ق ل يعني ممكن م ر ا ة تطهر من عشرين يوم, يوم مثل الحيض الحيض ممكن يصل سبع أ ي ا م و ممكن يومين ثلاثه ا ل م ر أ ة تطهر ف لذلك خلاص تعتبرين طهرتي بشرط أ ن لا يؤثر ذلك على ولدك أ و على بنتك إ ذ ا كان يؤثر لا يؤثر على الاطلاق خلاص ما يؤثر م ل ى الاطلاق ان شاء الله مشكور يا الله ي ك ث ر الله يؤثر على ا ل ا ط منكم مونت ف ض ل ي وعليكم السلام و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه ت ف ض ل ي م انا م و ن من فرنسا مرحبا بكم ان يسوع جزاك الله ورد أ ي له تفسير انني م ت ز و ج ة ل م د ة خ م سنوات س عن طريق ا ل ف ا ت ح ة لما لم اقم بعقد زواج وعندي ولدين ا ل أ و ل لديه أ ر ب ع سنوات و ا ل ط ف ل ة ا ل ث ا ن ي ة لديها ث م ا ن ي ة أ ش ه ر زوجي هو يتعاطى للمخدرات دائما عندي مشاكل معه ل أ ن ه لا يريد ت ك ف ل باولادي لا يريده ان يقوم كيف لك بما يجب عليه ل أ س ر ت ه يعني, يعني لا يهتم ب أ س ر ت ه لا, يهتم لا يهتم الله أن كل ملزمات المنزل ما به الأولاد دائماً مشغول دائماً في الخارج ليس له بما ما دائما دائما عندما يكونوا يهتم في به وقت أمر أن عندما, عندما يقوم ب... ك و ن عندما ي لا, لا يقوم بمسؤولياته معك عندما يتعطى, يتعطى لمخدرات مشكلة ليس, ليس أي مشكلة. و عندما لا, يكونوا لا ياخذ ك و ن ل لا ي أ مخدراته دائما مشاكل خصامات أ ق و م باخراجي من منزلي أضخي مني لأنني كنت جم... انني كنت في السابق م ت ز و ج ة و م ت ع ل ق ة بولدين لا أ ر ي د أ ن يعيش أ و ل ا د ي الاخرين نفس المشاكل كما هما ا ل هم أ و ل ي ن دائما أ س ا ع ف معه دائما أ ط ل ب الله أ ن يهديه أ ن يرد به دائما, دائماً. المشكل أ ن ن ي انفصلت عنه ل م د ة شهرين ذهب عند ا م ر أ ة أ خ ر ى وراجع عندي يطلب مني السماح أ م و أ ي ض ا تكلمت معه و طلبت منه أ ن ي ص ق ح ب الى طريق ا ل ل ه و أ ن ي أ ت ي عند أ و ل ا د ي ا ل آ ن مع هذا الشهر المبارك لا أ ع ر ف بماذا أ ق و م أ خ ت ي منى هل هو بجانبك استطيع تحدث معه تكلمت معه لا انا, أنا, أنا اريد أ ت ك ل م معه ا ل آ ن هل هو قريب منك نعم إ ن ه انا انه يتكلم、باب. عربي جيد ويعطيني وي. بوب بوب ه ك ت ن دون مع ل ا ي م ا ن لا يريد التكلم معك طيب إ ذ ن هو يسمعني ويفهمني ا ل آ ن ولا لا لا انه نائم、آه. طيب لكن أ ن ا أ ق ص د حتى أ وجه له ن ص ي ح ة ويستمع اليه انا أ أ ر ى يا أ خ ت ي يعني المخدرات خطرها كبير جدا و تفسد العقول وتضيع ا ل أ س ر وتحطم ح ي ا ة ا ل أ و ل ا د فهي خطرها عظيم ويجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتركها وان يبتعد عنها ويجب على ا ل أ س ر ة أ ن تحاربها و أ ن تنصح من يقع فيها ب الى أ ن يتركها و أ ن ا أ ن ص ح ك إ ذ ا كان الرجل أ خ ل ا ق ه ح س ن ة معكم ومصلي وقريب منكم ف ا ه ت م به أ ك ث ر و ا س أ ل الله تعالى أ ن يهديه يعني لعل الله تعالى ان يصلح حاله أ م اذا إ كان رجل يتيكم أ متعاطيان وربما أ ث ر هذا على أ و ل ا د ك وربما أ د ى ب أ و ل ا د ك ربما أ ن يقلدو هو أ ن يقع و ا فيما يقع في ه ف أ ن ت ذ ك ر ت أ ن أ ظ ن ك أ ن ي سمعتك أ ن ك ذ ك ر ت أ ن ه م و ل د ا ن منه و ل د ا ن من ا ل أ و ل أ ي ض ا و ل و ل د ا ن ا ل ل ذ ا ن منه أ ظ ن ك أ ن ك ذ ك ر ت أ ن عمر الكبير أ ظ ن ت س ع س ن و ا ت إ ذكو ا ن ف ه م ت ذلك فهذا قد ي ت أ ث ر ب أ ب ي فمثل هذا الزوج إ ذ ا كان يا أ خ ت ي يتعاطى المخدرات ولا يتركها أ ب د ا ويهمل أ ه ل ه ونصحتيه مرارا فلا أ د ر ي ع ن البقاء معه هذا أ م ر ا ل أ م ر الثاني إ ن كان ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة هذه تمت بوجود والدك وليك أ و بوجود أ خ ي ك ان كان والدك غير موجود وبوجوده هو و ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة بناء على ا ل م و ا ف ق ة على تزويجه وهو إ ق ر ا ر بذلك وهناك شهود فهذا زواج سواء يعني سموه عقدا أ و سموه ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة أ م ا إ ذ ا كانت ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة هي مجرد خ ط و ب ة فقط فهذا لا يعتبر زواجا ولعلك إ ن شاء الله تعالى أ ن تتصلي م ر ة أ خ ر ى توضحي لنا هذا أ خ و ي فهد تفضل ا ل سلام عليكم مرحبا يا فهد وعليكم السلام السلام、عليكم. مرحبا يا عليكم يا تلفزيون فهد فهد فهد بس. تفضل بس الشارع عليكم الله ر ا يعافيك فهد وسلم فضلك. انا عندي اخت لها ثلاث سنين عندي ف ه د ا ل ت ل ف ز ي و ن الله يخليك اخفض الصوت <تصفيق> عندي、أي. اخت طالع م ر ك ا ل شيخ لها ثلاث سنين عندي、أي. ولا تطلقت الا قبل اسبوعين、أي. هل لها عده ولا لا نعم ت ب د أ عدتها من تاريخ الطلاق ت ب د أ ا ل ع د ة من تاريخ الطلاق حتى لو كانت يعني م ف ا ر ق ة لزوجها منذ أ ك ث ر من إليها ثلاث سنين تقريبا اي نعم اي نعم لكن عدتها تلزمها من تاريخ الطلاق ه ذ ا ا ل ه ف ا الموضوع ا ل ز ك ا ة يا ش ي خ ع ن د ي أ خ و ي كان يشتغل و صلى الله م ت ن ش من سبع شهور و ع ل ي ا د ي ن في البنك نعم وسادات اللين هو ز ا ك ن ل ح ح ل ه و ا ل ح ي ن ما هو ق ا د ر يسدد الدين هاي س ت و ي ن أ ب و ي زكي عليه ي ع ط ي ه من الزكاه ل س د ا د الدين、أه. اي نعم ي جوز الله يزكي ي جوز بارك الله فيك يا احمد الله ي ب ي ض وجهك、الله. يا حفظي كريم اتفضل ي أتفضل يا ك ر ي م ة كريمه ة او أ عبد العزيز عفوا عبد العزيز من بارك مرحبا الزلال م يا عبد العزيز وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركات ه شيخ تفضل ما أ ح بارك ك في ل ل ه ك ب ا ر الله فيك الله يجعلنا وياكم ن أ ح ب ا ب ك يا رب شيخ يزور مستقيم أنا أود أن تنصر بأن إننا الدعاء الجزائر إليك ومن أمثالك ف ل ك ن اقول لك بكل صراحه الدعاء في دول خليج الشيطان وقفرين من ا ل زير ج ا و ي ز و ر ا ل ه انصارهم ض ابشر ن ا ل م ابشر يا عبد العزيز وزا انا زرت الجزائر ما شاء الله ولا تزالوا ل ذ ة وزيارتي بارك الله ف ي ك و أ ن ا ب إ ذ ن الله أ ز و ر ك م مرارا إ ن شاء الله الله يحفظكم كريم كريم معنا طيب بس قبل ال break ايها ا ل ا خ و ة ب ا ل ن س ب ة ل إ ع ط ا ء الوالد ا ل ز ك ا ة ل و ل د ه لا يجوز أ ن يعطي ه و ل د ه على سبيل ا ل ن ف ق ة يعني الوالد مثلا معند ا ه س ك ن ما يجوز يعطي ه من ا ل ز ك ا ة ليسكن يحتاج علاج ما يعطي ه من ا ل ز ك ا ة أ ك ل شرب ما يعطي ه من ا ل ز ك ا ة ل ك ن إ ن كان على ا ل و ل د د ي ن فسدد ه أ ب و ه من ا ل ز ك ا ة هذا جاز وهذا الذي أ ج ب ت به أ خ ي أ ح م د هذا فصل ا قصير و أ ر ج ع إ ل ي ك م ب إ ذ ن الله تعالى ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته في الفيسبوك م ع ن انا 399 تعليق ع ي ي م بين س ؤ ا ل و م ان ب ي ت ع ل ي ق ع ل ى ا ل ا ت ص ا ل ي ق و لك ف ض ا ل ش ي خ ك ه للمنزل ا ل ج ا ئ ر ه ي ج و ز ا ل ص ل ان ة على ل ا ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ ل ه و س ل م ع ن د ذ ك ر ه من ق ب ل ا ل إ م ا م و ه و ع ل ى ان ل م ب ر نعم إذا ا ل إ م ا م ذكر س ي د ن ا ر س و ل الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ للمنزل ه و س و لك ان ل تتركه للمنزل و ن لك ان تتركه للمنزل ي يقول يا شيخ وقت عقد ن ك الشيخ ح تفاجأت م ا ا ل س أ ل عمي كم المهر الذي دفعه العريس قال عمي خ م س ة الاف ريال مع العلم أ ن ه دفع خمسه الاثنين الف يقول ب ص ر ا ح ة أ ن ا ت ل ع ث م تسكت و والشيخ س أ ل الشهود وكمان هم أ ع م ا م ي وقالت ا ل ش ه د و ن العريس دفع خ م س ة الاف العروس قالوا نعم وتم عقد النكاح وخلصنا هل ا ل عقد صحيح أ م لا العقد صحيح لكن لا يجوز الكذب يعني أ ن ا م ا أ د ر ي لماذا هم كذبوا على أن ان دفع خمسه وثلاثين وقالوا خمسه لكن العقد عموما صحيح يعني حتى لو قال مثلا تشهدون أ ن ه ي م لك بيت تشهدون أنه عنده س ي انهم ر ة ت ش ه د و أ ن و ظ ف وليس طالب ونحو ذلك هذه كله كل هذه ا ل أ س ئ ل ه لا تفسدوا العقد لكن يجب الصدق في هذه الامور حليمة ح م ة الله وبركاته سؤال حافظة الشيخ عن ظ ا ه ر ة المسلسلات الدينيه التي تبث في م د ة رمضان الكريم نعم عن حاليا على سيدنا عيسى وسيدنا عن بإذن من على عيسى العلم المسلسلات ما حكم الإسلام حليمة معنى حاتم حاتم التي حالياً ورجال العلم في هذا بارك الله يا الله ذلك تفضل يوسف تبث في فيك سأجيب السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ل يا مرحبا يا حاتم يا عم انت أ بخير انت بخير الله يسلم لا الأذان اول اذان متى قبل الفجر ب كم قبل الفجر في تجربه ة ساعة وفي قبل ن ا ل س ا ع ة والاخير أ ذ ن و ا ل أ هو حق الصيام تجربه ا ل س ا ع ة أ ر ب ع ة إلى أربع خ ل الى ص أربعة اربع أ ة إلى لا أربع؟ أذان أنا يعني يمكن أحسنت في يمكن يمكن احسنت يمكن لربع وبعدين ي و... الصلاة الصلاة ف هذا على الطلاد و3 هو الاذان الحقيقي انت خلك على اخر اذان يا حاتم الامساك الامساك يا بوي خلى على اخر اذان على الاذان الاخير اللي هو الاذان حق دخول وقت ا ل ص ل ا ة اذان الاغامه ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ولا قصتك الاذان الذي يخبركم بدخول وقت ا ل ص ل ا ة أنا ما ماذا تعني ب أ ذ ا ن الاقامه إ ق م ة يعني؟ أنا في أذان ح ل وصللون أ ذ ا ن بعد على لا قصدك الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر قد قامت الصلاه ة قد قامت ا ا ل ل ص هذه يا بوي اسمها بوي ا إ ق ا م ه يا حاتم هو بأذان. أي. أي الأذان هو بأذان الأذان اللي قبلها. إذن هم مرتين أ ذ ن و ن والثالث ا ل ل ي هو الإقامة ا ل ل يقومون هو ا ل إ ة ح ق به الناس اللي نايمين نبه الناس ا ل ويتسحرون وقت الفجر قرب ثم ا ل أ ذ ا ن الثاني هو ا ل م ع ت م د ا ل ل ي إ ذ ا أ ذ ن خ ل امسك ص أ عن الطعام والشراب سمها ط ع ن ل أ الاذان الوسط <تصفيق> لا يحيي ل يخالف ب رب بغلت ا لنا وياك يا رب. أسألك يا ر ك أسألك ي ش ل الوالدة الله ه يدعك خير、تفضل. عندي الله يرحمه ت بداية السنة هذه ا ل ل ه يحسن عزاكم ئ الله يدخل ان شاء الله وفي عام يعطون لها في في ضمان في لا قدمت الوالدة ينزل لهم برنامج كل سنة كانت م ص ا ب ة بمرض السرطان ايه الله يعافي نويا <تصفيق> الله يتزاك ان شاء الله منك. فنزلها عن عام الحين اتواها نزلها قدام خمسة شهر بعد ما、توفت. نزلها عن عام 27 عشر آلاف ريال وهي وهي قلت توفت. فما ادري يا شيخ هل هو من اني اخذها خلاص, خلاص هذا يدخل للورثة. اذا خير وهي شيخ حقي يدخل شهر هل هو هذه كله للورثة نزل الخمس للورثة عن بعد عن عشر توفت توفت من سنوات و و خمسة حق قد يعني أرساد ل ولكن ر ث ة فيه و... ل و... لأنه حق لها تأخر يعني حق لها تأخر وصوله إليها و ر تأخر تأخر ث ة يعني فخذه حق حق لو نزل بعد وفاتها لا هذا أ ق و ل ا ل ح ك و م ة خلاص هي توفي ت الله يغفر لها الله يسلمك <تصفيق> محمد ت <تصفيق> فضل محمد مرحبا يا محمد ت فضل السلام عليكم و ر ح م ة الله وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته ازيكم خير يا شيخ بارك فيكم يحييك الله يحييك شيخنا أ ن ت م ترون ا ل آ ن ا ل مصائب ا ل ح ا ل ة في بعض الشعوب يعني ومنها سوريا فما نصيحتكم يعني للمسلمين يعني نحن كسوريون ا ل آ ن بعيدون عن بلدنا و لا نستطيع ب ا ل م س ا ه م ة م س ا ع د ة الجرحه و م س ا ع د ة الناس ما نصيحتكم لنا كسوريون و للمسلمين بشكل عام و العرب بشكل خاص ما نستطيع أ ن نقدم لهم من موقعنا هذا الذي نحن فيه و جزاكم الله ألف خير الف ل ه يبارك ي ويدزيك ك محمد خير طبعا ومحنتهم احسنت يا محمد طبعا ما يقع بخواننا إ في سوريا بلا شك أ ن ه إ ذ ا هم يبكون ا ل د م ع فنحن والله نبكي عليهم الدم و لا ي س ت ط ي ع إ ن س ا ن أ ن يمنع الحزن عن قلبه أ و ا ل غ ي ر ة في نفسه و هو يرى إ خ و ا ن ه يقتلون أ و يرى ا ل أ ط ف ا ل أ و يرى النساء يقع عليهن ما يقع الشام لها م ي ز ة عند الله تعالى تختلف عن م ي ز ة جميع البلدان س و و م ك ة و ا ل م د ي ن ة أ ج م ع أ ه ل العلم ع ل ى أ ن ه ل م ت أ ت ي ف ض ا ئ ل ل ب ل د ه من ا ل ب ل د ا ن ك م ا أتت ا ل ف ض ا ئ ل ل ل ش ا م ب ع د مكة و ا ل م د ي ن ة ي ق و ل ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ف ي م د ه و ا ك ا ل ب خ ا ر ي ي ا ط و ب ل و ل ش ا م ي ا ط و ب ل و ل ش ا م ي ا ط و ب ل و ل ش ا م ق ا ل و ا ك و ن لدينا ر س و ل ا ل ل ه قال ت ل ك م ل ا ئ ك ة ا ع د ه ويكون لدينا مساعده ا ي ك و ن ل ش ا م و ا م ا ذكر ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ط ا ئ ف ة ويكون لدينا ل س ا ع د ه و ي و س ل ا م ه ع ل ي ه ل ا ت ز ا ل ط ا ع د ه ويكون لدينا مساعده ر ي ن ل ع د و ه م غ ا ل ب ي ن أو ق ا ل ق ا ه ر ي ن لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم قيل يا رسول الله و أ ي ن هم قالهم في بيت المقدس و أ ك ن ا ف بيت المقدس يعني وما حول بيت المقدس وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحشر الناس على أ ر ض بيضاء نقي ة ك ق ر ص ة النقي ليس فيها معلم ل أ ح د وهي بالشام فالشام هي أ ر ض المحشر التي يحشر إ ل ي ه ا الخلاق وهي أ ر ض المنشر التي ينشر منها ا ل أ ج س ا د عند الحساب و هي ا ل أ ر ض التي جعلها الله تعالى م ب ا ر ك ة يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله جل و علا سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله بارك الله تعالى كل ما حوله فلسطين و منها سوريا و الشام عموما و قال الله تعالى تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها باركنا فيها يعني إ ل ى أ ر ض الشام عموما فلا يعني لا يحق ع ل احد أ ن يسكت عما يقع على إ خ و ا ن ه اليوم في الشام بل كذلك في ليبيا وفي, وفي اليمن وفي غيرهم ن البلدان يا أ خ ي المسلمون يدهم يد و ا ح د ة والله تعالى يقول و ت ع ا و ن ع ل ى البر والتقوى والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يهتم ب أ م ر المسلمين وكان ي أ م ر باهتمام ل ا بهم كل من كان يستطيع أ ن يقدم أ ش ي ئ ا ل إ خ و ا ن ن ا في سوريا يجب عليه ان يقدم سواء كان حاكما أ و كان محكوما أ و كان تاجرا أ و كانت جمعيات خ ي ر ي ة أ و كانت م ؤ س س ا ت د و ل ي ة لا يحق ل أ ح د أ ن ي أ ذ ن ب ب ق ط ر ة دم أ ن تسيل كما نبكي ل إ خ و ا ن ن ا في الصومال على على على, جوع على جوعهم وعلى حاجتهم ويجب علينا أ ن ننصرهم كذلك يجب علينا أ ن ننصر إ خ و ا ن ن ا ا ل م ص ع ف ي ن في كل مكان سواء كانوا في سوريا أ و في غيرها ن س أ ل الله تعالى أ ن يصلح الحال و أ ن يمن على إ خ و ا ن ن ا في كل مكان ب ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن أ خ ت ي فضيله ة تفضلي السلام عليكم مرحبا بكم وعليكم السلام مرحبا بكم ورحمة الله. أم شيخ أم أنا وحيدة ما عندي ي أنا ما حد تفضلي ي عندي عندي عندي شيء م والأم ما الأب لا ولاده لا و حد ي عندي, ولا عندي, عندي جزء من الأهل مقاطعيني من فبادرت جزء م الأهل قبل ر ا أنا أبادر ا ن بغرض ت ق ر ر ب ب ل مش أكتر فصار صد شنيع وجارح من طرفهم أنا شو أعمل شنيع شو أكتر أنا فصار وجارح صد هل هناك سبب أ خ ت ي ف ض ي ل ة لوقوع القطيعه هذه بينك وبينك ما سبب في سبب أ ق س م بربي لا أ ع ل م سبب اه اسال الله تعالى أ ن يهديهم ويصلحهم ح ا ل والله لا, لا اعلم يعني كيف أ ح ل مشكلتك لكن أ س ا ل الله تعالى أ ن يجمع شملكي و أ ن يرزقكي يعني ز وذريته ج ا و تملا عليك حياتك آ م يا ن ي رب العالمين وسال أ الله أ ن يهديهم إ ل ى الخير و أ ن ي ع ن ي ي ر د ه م إ ل ى الحق و إ ل ا ف ق ط ي ع ة الرحم و ع د م التواصل بلا شك أ ن ه م ع ص ي الله تعالى يقول فهل عسيتم انت وليهم أ ن تفسدوا في ا ل أ ر ض و تقطعوا أ ر ح ا م ك م أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ل ع ن ه م الله فقطعوا الرحم ملونهم في كتاب الله فيجب عليهم ا ل م و ا ص ل ة و أ ن ت ي انصحكي اختي ف ض ي ل ة يعني أ ن ت س ت م ر في مواصلتهم في الاتصال بهم قدر استطاعتك و أ س أ ل الله أ ن يجمع شملك سعاد تفضلي أ ل و السلام عليكم وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركات ه الشيخ أنا بدي أسألك أنا أسألك مطلقة بدي وعندي أ ر ب ع ه اطفال بس طبعاً والدهم ب يصرف عليهم و ب س ا ع د بالمصروف يوم ك د ه أ ن ا ب ش ت غ ل بس حاليا أ ن ا ص ا ر لي هلأ تقريباً خ م س ة اشهر من دون شغل عمل ن د ي أخوي ت م مادياً ك ن يعني أوضاعه م مرتاحة ا د ي ة فهو ب يقول ا ن ه أنت م ا ب ح ق ل ك من مال الزكاه ة يعني ن أنت ولكنك ض لا تستطيع ان تكون ل م مسكن زوجك يكفيك من لا لا لا يكفيك والبنات أ ص ل ا محتاجين يعني إذا كانوا على حاجة غير راضي أن يعطيكم ما يكفيكم عموما على كانوا أن ما والزوج إذا حاجة أ و كان عاجزا عن إ ع ط ا ئ ك م مايكفيكم و ي ق و ل ي ا ج م ا ع ة ه ذ ه ق د ر ت ي فلا ب أ س أ ن ي ع ط ي ك ي يهوكي من ا ل ز ك ا ة و إ ع ط ا ؤ ك م أ ف ض ل من إ ع ط ا ئ ي ي غ ر ك م ف إ ن إ ع ط ا ئ ك م ه و صدقة و ص ل ة ينبح ع ي ق ل ن ا ن ح ن م ن مالزكاه ة نعم、أخوي. اذا كان إ ذ ا كان ز و ج ك لا ي س ت ط ي ع أ ن ي ع ط ي ك أ ك ث ر و أ ن ت م على ح ا ج ة فلا ب أ س أ ن ي ع ط ي ك من ا ل ز ك ا ة ب ا ر ك ا لشي ل ه فيكم ك و ر ش خ حياك م الله ب ا ر ك س ا ر ت فضلي السلام عليكم تفضلي、أسار. يا س ا ر ة يا سيخ لو سمحت ا ل و ا ل د ة سويت ع م ل ي ة بابنها من ثلاث سنوات نعم ومن ث ل ا ل عمليه ت ص ض ل ي اوكي عادي بس السجود تسجد على مركه لان إ ذ ا طورت تسجد الأرض اه اه؟ يعني تسجد على ا ل أ ر ض يسجد ماء منها اي بس قالولها أ ن ه ا ن ا س يعني ق ا ل و ا ل ا اسجد ي بدون مركه هو يعني ما ت ن س ج د من ا ل أ ر ض تعم تفعل الايسر عليها إ ن كان ا ل أ س ه ل عليها تسجد على مركه تسجد على مركه إ ن كان ا ل أ س ه ل عليها ت ح ن ي رأسها فقط ل ل سجود ت ف ع ل ا ل أ س ه ل ع ل ي ه ا ل أ ن ه ذ ه ر خ ص ة م ن ا ل ل ه ف ل ا تشدد ه ي ع ا ر ك و ي ق ل و ن ان الله يبارك ا ل ل ه ف ي ك م ا ل ش ب ان الله يبارك و ي ق و ن ان الله ي ب ا و ي ق و ل ن ان الله ي ب ك ويقولون ان الله يبارك ويقولون ان الله يبارك ويقولون ان الله يبارك ويقولون ان الله يبارك ويقولون ا الله يبارك و ي ق و و ن ان ل ي ب ا ك ويقولون ا الله يبارك ي ق ل ن ان ا ل ل ي ا ر ك ويقولون ان الله ي ا ك ويقولون ان الله ا ر ويقولون ان الله ب ا فضلك. هم مختصرين ب ا ل ن س ب ة للحبوب منع الحمل نعم يجوز أ ن ت أ ك ل ي ه ا لمنع الحيض ي ج و ز ذلك و ا ل أ و ل ى أن ل ا ت أ ك ل ي ه ا ا ل أ ف ض ل لكن لو أ ك ل ت ه ا جائز سؤالك نعم. نعم. سؤال ك الثاني بس عثان نعم و ل س ؤ ا ا ا ل ل ث ز ي ا ر ة القبور ل ل ح ر م ة نعم ا ل م ر ا ة لا تزور القبور إ ن م ا تدعو لهم من بعيد إ ذ ا مرت على ا ل م ق ب ر ة تدعو الموتى لكن ا ل م ر أ ة منهيته عن ز ي ا ر ة القبور على خلاف أ ي ض ا بين اهل العلم ع ب ض م العلم ن م وبعضهم يقول إنه المنع عام على ذلك لكن الأولى أن المرأة تدعو لهم من غير زيارتهم هذا يسأل عن تحليل السكر هل يبطل الصيام ما ن عن إنه لكن أن تكثر زوارات تدعو ذلك الزيارة غير الله الأولى هذا السكر لا لحديث يقول على يسأل تحليل هل يبطر يبطر ص حقيقياً ولكن يجب ا و ان ل خ و ا ي ك أحكم الإمساك قبل أ ذ ا ن الفجر ا ل ك ن يكون مع أ ذ ا ن الفجر م ب ا ش ر ة و ي ق ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا و ي ا ك م م ا تقبل الله تعالى ص ي ا م ه م وقيامه م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عجل ه و آ ج ل ه م ا ع ل م ن ا م ن ه م نعم نعم نعم ن م نعم نعم ن ب م نعم ن ا م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ل ن م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن م ن ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن نلقاكم غدا باذن الله تعالى